ت ح ب ط أ ع م ا ل ك م أ َ ن ت ح ط ع م ل ك م و َ أ َ ن ت ُ م ل ا ت ش ع و ن إ ن ا ل ذ ي ن ي َ ظ و ن أ ص و ا ت ً ا ع ن د ر س و ل ا ل ل َّ ه أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن َ ا م ت ح ن ا ل ل ه ق ل و ب ه م ل ل ت ق و ى ل ه م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 يَا أ َ ي ه َ ا ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا إ ن ج َ ا ء ك ُ م فَاسِقٌ بِنَبَئٍ ف َ ت َ ب َ ي ن ُ و ا أ َ ن ت ُ ص ي ب و ا ق َ و م ً ا ب ج َ ه ا ل ً ف َ ت ُ ص ب ح و ا ع ل ى مَا ف َ ع َ ل ت ُ م ن ا د ِ ي ن و َ ع ل َ م و ا أ ن ف ي ك ُ م ر َ س و ل َ ا ل ل َّ ه ف ي ك ث ي ر م ن ا ل ْ أ َ م ْ ر ل ع ن ت ُ م و َ ل ك ن ا ل ل ه ح َ ب ب َ إ ل َ ي ك ُ م ا ل إ ي م ا ن َ و َ ز َ ي َ ن َ ه ُ ف ي ق ُ ل و ب ك ُ م و ك َ ر َ ه إ ل َ ي ك م ا ل ك ُ ف ر و َ ا ل ف س ُ و ق و ا ل ع ِ ص ْ ي َ ا ن أ و ل ئ ك َ ه ُ م ا ل ر ا ش د و ن َ ق َ د ل َ ا م ِ ن ا ل ل ه و َ ن ع م ا ل ل ه ُ ع َ ل ي م ح َ ك ي م و َ إ ن ط َ ا ئ ف َ ت َ ا ن مِنَ ا ل م ؤ م ِ ن ي ن َ ا ق ت َ ت َ ل ُ و ا فَأَصْلِحُوا ب َ ي ن َ ه ُ م ا فَإِن ب َ غ ت إ ح د َ ا ه ُ م َ ا ع َ ل ى ا ل أ ُ خ ْ ر َ ى ف َ ق ا ت ِ ل ُ و ا الَّتِي ت َ ب غ ي ح َ ت َ ى ت ف ي ء لا م ر ئ إ ل ن فاد فاصلحوا ن ه م ا ب ا ل ع د فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إ ن الله يحب المقتصدين انما المؤمنون اخوة فَاصْحُحُوا بَيْنَ أ َ خ ِ ي ك ُ م وَاتَّقُوا اللَّهَ ل ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ ر ح َ و ن ي ا أ َ ي ه َ ا ا ل َّ ذ ي ن آ م َ ن و ا لَا ي َ س ْ خ َ ط ْ ك م َّ ه ُِ ن ط ُ غ ِ ي م ع َ س َ ى أ ن ي ك ُ و ن َ خ َ ي ر ٌ ل َُّ م وَلَا ن س ا ء َ ك ُ م ع س َ ى أ ن ْ ك ُ و ن س َ ى أ ك ُ خ َ ي ر ً ا م ِ ن ه ُ م و َ ل ا ت َ م ز ُ و ا أ ن ف س َ ك ُ م و َ ا َ ت َ ن َ ا ب َ س ُ و ا ب ِ ا ل أ َ ل ق َ ا ب ِ ب ِ س ل س ِ ا ل ْ ف ُ س و ق ب ع َ د ْ ا ل إ ي م َ ا ن و َ م ن ل َ م ي ت ُ ب ف َ أ و ل َ ئ ِ ك َ مَغْضُوبٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَتَنِمُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّيْفٍ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا ي َ غ ْ ت َ ب ب َ ع ْ ض ُ ك ُ م بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أ َ ن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ي أ ك ل لحم اخيه ميتا ي ح ب ح د ك م ا ياكل لحم خ ي ه ي ت ا فكرتم واتقوا الله إ ن الله تواب ك ر م ك م ع ن د َ ا ل ل ه أ َ ع ْ ظ َ م إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ي م ٌ ح َ ك ي م ق <تصفيق> ا ل َ ت ا ل أ ع ر ا ب ُ أ َ ن ا ق ُ ل <الدخل> ل م ت ُ ؤ ْ م ِ ن و ا و َ ل ك ن و َ ا ل ْ غ ف و ر َُ ح ِ ي إ ِ ن ّ م َ ا ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن و ن َ الَّذِينَ آ م َ ن و ا ب ِ ا ل ل ه ِ و ر َ س و ل ه ث م َّ لَمْ ي َ ت َ ا ب و َ ج ه َ د ُ و ا ب ِ أ َ م و ا ل ِ ه ِ م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه و َ ج ا ه َ د ُ و ا ب ِ أ َ م و ا ل ِ ه م و َ أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م ف ي س َ ب ِ ي ل ا ل ل ه အဲ့ဒါ إ إ س ل ا م ك ب ل ِ ا ل ل ه ُ ي م َ ن ع َ ل َ ي ْ ك ُ م أ َ ن ه د ا ك ُ م َْ ل ِ ل ه ُ ي َ ن ُ ع َ ل َ ك م أ َ ن ه َ د ك ُ م ْ ل ِ إ ي م ا ن أ َ ن ه َ د ك ُ م ل ِ إ م َ ا ن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ي ن